التبع وأنه يُطَّفَر في التابع ما لا يُطَّفَر في الأصل وبينا ذلك وإن لم يكن وسعنا القول فيه لكن بيناه وأيضا أشرنا إليه وهي مسألة مهمة سألت يُطَّفَر في التابع ما لا في الأصل ممكن تتذكرها كما قلنا أن تشتري الأرض وفي النخل والنخل طبعا الثمر لم يبدو صلاحه ويصح البيع ويصح التعاقد وما ذلك إلا إلا لأنه جاء تبعا يعني لأن سلمناها عن بيع الثمر حتى حتى تبدو يبدو, يبدو صلاحها. عليكم السلام كاتو عليكم حتى يبدو صلاحه حتى تحمر حتى تصفر فقلنا إن اشتراها تبعاً فلوطفل في, في التابع ما لوطفل أصل. هناك أيضاً الكلام على المطاع على الجمع بين بين العقود وهو مسألة ال الاتفاق المسبق يعني. يعني التواطئ والاتفاق المسبخ بين الطرفين على العقود المركبة قد تقع لفظا وقد تقع إشارتا وقد يقع بالتراضي بينهم يعني بين المتعاقدين فهو اتفاق بين الطرفين على إجراء عقود وإنجاز وعود فيما يستقبل من الزمان والاتفاق بين المتعاقدين على على إجراء عقود وإنجاز العقود فيما استقبل بين بين الطرفين وهذا يعتبر بالنسبة يعني المواطن هنا تعتبر بالنسبة للتوصيف الشرعي أنها شروط شروط مسبقة على العقد الشروط التي تسبق العقد للفقهاء فيها قولان القول الأول القول الحنفية والظاهرية والشافعية وهو المشهوم مثل أحمد هو أن الشرط المتقدم على العقد لا يعتبر كالمقارن هذه مهمة لابد تفهمها جيدا لا يعتبر كالمقارن والمعنى بأنه لا عبرة له يعني لا يؤثر في الت في التعاقد ولذلك العمراني في البيان قال أما إذا كان الشرط قبل العقد فإنه لا يلحق بالعقد إن كان صحيحا عبد الله تفسره ما أدري إيش بيأخرو جيش هنا؟ من أخرجنا من الصفحة يا أستاذ؟ الصفحة ليش خرجنا فيها تعال شوفها في هذه المقدمات حتى نصل إلى الهدف هو الكلام على العقود العقود المركبة. تقطع عندهم يبقى تزير محاضرة وننزلها لهم على على الزوم عندهم إذا سمحتم يعني فنقول هنا بالنسبة للمواطعة الذي يعتبر شرط مسبق الشرط المسبق كما قلنا بأنه الشرط المتقدم على العقد لا يعتبر كالمقارن هذا عند الحنفية والظاهرية والشفعية وهو أيضا عند الحاملة بوركت وجزاك الله كل خير نفع الله بك الرؤمن الإسلاميين العمراني في البيان قالوا أما إذا كان الشرط قبل العقد فإنه لا يلحق بالعقد إن كان إن كان صحيحا ولا يبطل به العقد إن كان الشرط فاسدا وهذا مهم جدا في هذا الباب بأنه المسألة على أن الشرط السابق لا عبرة به الشرط السابق لا عبرة به وعما الشرط أما وأيضا نوي قال الشرط السابق لا يلحق بالعقد ولا يؤثر فيه فلازم يجب أن نفق به به العقد وإن كان شرطا فاسدا لأن ما قال العقد لغو هكذا النص القول الثاني في ذلك عند الحنابلة ومقالب أنه يعتبر كالمقارن وستدلوا بعموم الأدلة يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود أوفوا, أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولة الذين هم لأمانتهم وعادهم العون كل ذلك المقارن صراحة وليس فيه دلال على السابق وسدلوا من السنه في قوله المسلمون عند شرطين الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وانما يفيد امر المسلم, المسلم بالوقوف عند توجيه وايضا كل ذلك يوجه اصحاب القول الاول انه على المقارب على الحياة الربوية الحياة الربوية كمسائل العينة ومسائل... ومسائل التورق التورق طبعا ومعنى الأربعة قالوا بجوازها أنت ما يقول بحرمتها لأن ده تواطئ على... على الربا ولأن هذا هو أصل كلام ابن عباس وكلام عمر, أو عمر بن عبد العزيز دراهم بدراهم بينهما حريرة <تصفيق> فيكون هنا مسألة التواطئ على على الوقوع في الربا على التحالف الربا كالتورق وكالعينة أيضا والتواطئ على حيث الربا الربا, الربا, الربا, الربا, الربا فضل إذا باع مدىي تمر برديء بدرهم ثم اشترى بالدرهم منه تمرا جنيبا أو اشترى من رجل دينارا صحيحا بدراهم وتقابضهما ثم الشراء من قرادة من غير مواطئة ولا حيلة فلا بأس هذا قول الشفعية لكن نكات المواطئة فإنها حيلة على الربا والمواطئة على ظلائع الربا أيضا تقع على موقعة الربا حقيقتها التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة يعني استخدم وسيلة حلال يصل بها إلى ما هو محرم يبقى لنا أن نقول هذا إجمالا يعتبر تتم للمسألة المهمة جدا وهي مسألة تطبيقات المعاصرة على العقود المركبة وننظر فيها في المصارف الإسلامية أعظم وأبرز المعاملات المالية المعاصرة في المعاقدات المركبة المستحدثة ينظروا تحتها يعني كل صفقة تفقية تفقية على الصفقات من مجموعة عقود وشروط ووعود مسبقة نعم. لا تقبل الانفصال هذه العقود يعني تخدعوا في أحكامها إلى القواعد الكلية شرعي وهذا الذي أردناه إنه كل جديد لابد أن يخضع إلى إلى كلية معينة يخضع للقواعد الكلية العامة ال المستحدثة هذه لها صور تغذى القاعدة الكلية ال ال الشرعية لعمق تعالى الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولأن السماوات قابلة لمصموم عن شروطهم ولأن الأصل في المعاملات الحل إلا يأتي دليل على الحرمة فإن يراع يراع في العقود المركبة المستحدثة ضوابط شرعيه العامة لجمع بين عقود في صفقة مع معاملة واحدة. من هذه الثور سورة التطبيقات طبعا التطبيقات العملية في المصارف الإسلامية نبدأ بها لأنها مهمة جدا في هذا الباب المرابحة. للأمر بالشراء. هو أقول الشيخ عبد الرحمن ممكن يسجلها ويا الحمد لله سلفي يسجلها لكم أيضا جزاه الله كل خير على ما يفعل للمسلمين يعني. المرابحة للأمر بال بالشراء. الأمر بالشراء. هذه عقود المرابحة في المصارف الإسلامية كيف صورتها؟ نصورها لكم أولاً أنه بيعت زيد يريد يشتري سي سيارة. فيأتي ياتي إلى المصر في الإسلام ويقول أريد سيارة والوكالة بعيد عن البنك والبنك لا يملك سيارة فيقول له منوع السيارة فيكتب نوع السيارة وما يريد من السيارة ويتصل البنك بالسيارة بالوكالة ويعلم ثمن السيارة ويضع عليها الزيادات ثم يأتي زيد غدا. فيقول له يمضي عقد اسم عقد الوعد بالشراء يمضي عقد هناك اسم عقد الوعد بالشراء ودا طبعا دضمان للبنك حتى لا يخسر شوف لأن البنك ممول شوف هو يمضي العقد بالوعد بالشراء وأيضا بيكتب له الشكاة بيقول له السيارة تعمل خمسمائة ألف فيكتب له الشكاة وعطي إياه ويمضي العقد بعد الشراء ثم يقول له لا تكتب العقد حتى تسلم السيارة فأتصل بالوكالة ويقول له يذهب لل للسيارة خذ السيارة للوكالة خذ السيارة يذهب للوكالة خذ السيارة. السيارة ويأتي يعطيهم الشكات وعقود البيع فهذه هي صورة عقود المرابحة في المصارف الإسلامية قد نقول أنه في بعض التغيرات على ذلك يعني العميل بيطلب من المصرف الإسلامي أن يقوم بالسيارة معنا نقدا فيما بيع له بالنسيعة هو اللي أمر بالبيع وشراءها يعني لم يكن البنك تاجرا ولا, ولا, ولا بائعا فهو يشتري السيارة ويضع لها الربح المناسب ويقول له على البيع مرابحة بكم على التمجيم يعني على التقصيد يقوم المصرف عقب ذلك بشراء تلك السلعة المطلوبة للسيارة مثلا ثم يبيعها بعد تملكها من العبين مرابحة وفق ما سبق الاتفاق عليه على أساس مرابحة أنه يقول له يا بمئة أنا اشتريتها من الوكالة بمئة وأربح عليك عشرين في سنة وأربح عليك عشرين في سنة والتتف ويتفقون على على التنجيم. فهذه عملية الآن منظومة متكاملة ومعملة واحدة مترابطة الجزاء متواتر الأمراح. يكون يجري فيها الطوطة الاتفاق المقدم اللي هو الوعد الوعد بالشراء. وفق النسق والترتيب قبل انشاء عقودها وانفذ وعود الغرض التمويل محدد. حيث إذا اختل شيء من نظامها أو تعطل أحد أجزائها فات الغرض المقصود ولعق العقدين أحدهم نتيجة ذلك ضرر جاسيم الوعد, الوعد بالشراء هنا لتفادي الضرر الذي يحدث من المشتري إذا قال تراجعت ما أريد أشتري إذا قال تراجعت ما أريد أن أشتري هذه الصورة صورة عظيمة جدا يعني صراحة فيها ما فيها من النظر الذي لا اعلم به الا الله جل وعلا لما لما لان المرابحه هنا المرابحه هنا في هذا الباب أولا العقد الأولي العقد الاولي هذا شرط اعتبر شرط مسبق على على العقد على عقد البيع هو شرط مسبق على عقد البيع والشرط المسبق على عقد البيع كلا, كلا بيع كلا بيع يعني كلا شرط يعني له أن يتراجع وأيضا الوعد الملزم غير غير ملزم الحقيقة أن الوعد الملزم قضاء لا... الوعد الملزم ديانة لا قضاء وهنا هم يتمسكون بكلام الملكية أن الوعد الملزم ملزم قضاء وديانة ملزم قضاء وديانة هم يقولون بذلك هذه أول المخالفات الأمر الثاني بأنه يقول له اذهب خذ السيارة فالعميل هو الذي يذهب ياخذ السيارة تشوف المحاذير ابتتقع في هذا العقود المركبة يأتي بيأخذ السيارة ويكون قد كتب العقود وعطى الشيكات قبل حتى ما يتملك البنك للسيارة فهنا اولا الوعد المتزم هذا عصاب العقد جديد وهنا دخل في عقدين في عقد ويدخل فيه التغرير وأيضا يكون هذا أو نقول أن هذا شرط مسبق للعقد فالشرط المسبق للعقد تكون, تكون, تكون لا شيء كلا شيء يعني الرجل المشمتزم يأخذ منك السيارة وانت اشتريتها من الوكالة واتيت بها للبنك لكن هو لا يفعل ذلك هذا المحذور الاول المحظور الثاني في ضابط على المرابح المحذور الثاني هو انه انه انه بيتصل بالوكاله بيشتري منه وبعدين يضع المال الذي يضعه عليه مرابحه يعني تقسيطا وتجيما ورجل يعطي الشيكات لكنه بيعطي الشيكات قبل قبل التعاقد بيعطي الشيكات عند الوعد الملزم قبل التعاقد وهذا أيضا يعتبر يعتبر يعتبر, يعتبر بيع ما مملك. يملك والامر الثالث المهم جدا أنه بيقول له إذا فخذ السيارة من الوكالة, الوكالة تقع تحت السيارة تقع تحت ضمان الوكالة لو حدث لها شيء هي من ضمان الوكالة فيبقى هنا دخل في النهي الثالث وهو ربح ما لم يضمن ربح ما لم يضمن أيضا بأنه يبيع قبل أن ينقل قبل أن يحوز قبل أن ينقل يعني قبل أن يقبض قبضا تاما ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال قال من اشت من ابتاع طعام فلا بيعه حتى يقبضه حتى ينقله حتى يحوزه وهذه الأفاظ المتقاربة كلها مفادها هو تمام الملك ليصح البيع بانفاض المجلس حصل الملك أصل الملك لكن تمام الملك لا يكون إلا بالقبض والنقل تمام الملك لا يكون إلا بالقبض والنقل بهذا أيضا فيها أربعة حافز في مسألة المعاملة بالمرابحة للأمر بالشراء المرباحة الأمر بالشراء على البنوك الإسلامية البنوك الإسلامية لا هي بتمتلك ولا هي بتنقل لا هي بتمتلك هذه واحدة ولا هي بتنقل هذه الثانية ولا هي أيضا بـ بـ ولا هي أيضا في هذا في هذا الباب تشترد شروطا تصح مع العرض هذه محاذير كثيرة من هذه المحاذير التي لا يجوز العمل بها ويكون هنا المرابحة للآمل بالشراء دخلت فيه في نهي ربح مالم يضمن وبيع مالم يملك وأيضا فيها العقدين في عقد في بما فيه من التغرير والشروط المسبقة ليست المقارنة شروط المسبقة ليست المقارنة الله، الله نستان. خلكم تلقذن بخلاص خلاص. بيتل ما ما مش عبي خارجني وما يدخل له خارجني. في هذه هذه مسألة البيع بيع المرابحة ما لها وما عليها في الموقف الإسلامي. هم. عندهم نت عندهم ضايف جدا. الأول في تطبيقات المصارف الإسلامية في المعاملات المعاصرة بمسألة المرابحة لامر بالشراء جيد في هناك ايضا صورة اخرى وهي صورة أيضا في التعاقدات بين مع البنوك الإسلامية وهي التعاقدات التي يعني قد اجراها البنوك الإسلامية ينظرون فيها وهي مسألة الإيجار المتهب التملك الإيجار المتهب بالتمليك الإيجار المتهب بالتمليك هذه هو صورتها أن, أن, أن المصري الإسلامي يشتري سيارة هذه السيارة خمسونة ألف ثم يقول لك طبعا البنك لا يريد أن يخسر ويعلم أنك لا تم بكل ماذا فأقول لك أنا وأجرها لك وأجرها لك بإيجار شهري مثلا خمسة ألاف لمدة خمس سنوات حتى يصل إلى ثمنها اللي هو اشتراها بها مع الربح اللي هو وضعه خمسة ألاف وبعد وبعد انقضاء اربع سنوات او اربع سنوات ونصف انا سانقل العقد من ايجار التمليك تلقائيا من زمن بذلك هذه معناها الايجار المنتهي بالتمليك وهذه ايضا تجري في المصارف الإسلامية وهذا ايضا تواطؤ يعني شرط مسبق تواطؤ المصرف مع العميل اقام المصرف بتأجيل العين الاستعماليه أنت أمريكا العميل بأجراء محددة هي لاجل معل... مع معين أجل دوت طبعا من أجل أن يكون قد حصلت منها وتطبق آ... آ... تطبق على عرض جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالإجارة بالإجارة إجارة العينية الجواز الشرعي لا ينفي وهذا في... في هذا الباب إذا قيام المصر بتأجير العين هذه كما قلنا الأجير الثاني وعد المصرف للعميل بهبة بهبة تلك العين له عقب انتهاء عقد الإيجار يعني إذا كانت الإجارة انتهت فيقول له وهبنا لك هذه السيارة وهبنا لك هذه السيارة ووفاء جميع الأخصار المصرف يقول له وهبناها لك أو يجعلها متملكة له بعجل زهيد يعني عربية بخمسمات ألف هو أجرى خمس سنوات فيقول له وتتملكها بخمس ألف فإذا انتهت مدة الإجارة يقوم المصرف الإسلامي بإنفاذ العقد أو الوعد الذي وعده بأن يهبها لهم. فيهب المصرف, المصرف بعقد مستقل يعقب عقد الإجارة العين للمستأجر هبة مضافة إلى وقت انتهاء عقد الإجارة ومعلقة على شرط سداد كامل أقصطه وحيث أن الغرض والقصد من عملية الإجارة ومتابة التمليك تمويل العميل المستأجر أولا ثم الموهور ثانيا عن طريق مخرق شرعي هو يريد مخرق شرعي لأن هذا لا يجوز شرعا فيجوز المخارج الشرعية عن طريق المخرق الشرعية تضمن اجتماع عقدي عقدي الإجارة والهبة في صفقة واحدة ومنظومة مترابطة يقول له يا وقبل أن ينتهي من السفر عام أملكك إياه لا تقبل التجزئة وقاطع شيء من أجز والجزاء بالباقي فقد جرى العرف التجاري والمصرفي على اعتبار التواطئ المتقدم على العملية بين الطرفين بمنزل الشرط المنصوص عليه في صلب اتفاق في الصحة والإلزام إذا يخفى اتجاه إرادة العقدين وقصدهما إليه منذ البداية هذا المقصوب أصلا هم ما تعقدوا ما تعقدوا إلا لذلك فالإيجار المتأجى بالتمليك هذه معاملة مستحدثة الغرض منها تقديم بديل مشروع للتمويل القائم على على أساس القرض وهي وبحسب نظامي حيلة للتمليك هذه حيلة من الحيل حيلة للتمليك العين محددا بثمن مؤجل يسدد على جم معلومة وهي يسمى بإيجار والإيجار لا ولا يملك لا ثم يملك العين كما قلنا بشيء زهيد أو بهبة. يعني نشوف الأخطار بقى اللي تأتي لو رجل توقف عن قسط قسطين يسحب له منه السهارة ولا شيء له ولا شيء له وأينا بقى التزام بالعقد بعد ذلك عند الانتهاء طيب وفق يحكمها يحكم المعاملة متكاملة هذه في الأداء ووظيفة محددة بلوغ غرض معين التالية إلى عقدين فيما وهو تملك السيارة بعد عقده معين ويكون المبلغ قد سدد لهم بالتقسيط بالتنجين بحيث أنها لا تحلهم حراما ولا تبطل حقا ولا تسقط عجبا ولا تضمن جورا الأكبر للمال الغير الباطل فلين فيها مصلحة معتبر شعنة في سيانة حق وبدل كل من عقدين هو المسألة كلها لو فعلنا ذلك اعتبر البنك ما هو على ما هو ممول وليس بائعا وشيء, وشيء و و و والمحظور الثاني في هذا الباب الغرر الذي يحدث السرعة ست أشهر على خمس سنوات كيف تكون لا يعلم فكيف هو يشتريها ولا يعلم عنها شيء وليس هذا سلم هذا كله كما قلنا في ال المسألة هذه التجارة المتاحة للتمليك. وعلى ذلك أن هذه معاملة مستحدثة كما قلنا بالتأجير التمويلي نعم نعم نعم نعم هذا عطوة التأجير التمويلي وهو هو المسألة كلها ليضمن البنك أن يكون ممولا لا يضيع عليه حقه فهم كيف ذات اللي بيفعله لأن قلت أنا نظرية الغنم والغرم لا يدخل فيها البنك في حال البنك لا يدخل في نظرية الغنم والغرم البنك يدخل في الغنم والغرم لا يدخل في الغنم والغرم مسألة المخاطرة ملغية بالنسبة لبنك فعنزا المخاطرة الموجودة المسألة ايضا زيادة زيادة على الربح ما لم يضمن الامر الاخر ومهم جدا ايضا هو هو مسألة الجهالة التغيير تبقى في المدة التي سينتاج منها عقد الإيجار كيف تكون حال السعر؟ وكيف يكون البيع؟ قال دعك البيع أهب له إياه هذا هذا لو قلنا حقا الهبة ليست فيها شيء لكن هذه هبة ملزمة هبة ملزمة ولا أبشر أن هيبة تكون ملزمة هبة ملزمة أو ملزمة لأنهم يلزمون أصحابها أن أن بما يملكون أصلا تمليكا لها كهبة هبة متملك هذه الدلالة على عقد الإيجار وتعب التمليك في كثير من العصرين قالوا بجوازها أنا دين الله أن لا تجوز على ما بينتم من الغرر الذي هو فيها وأيضا من المخاطرة التي لا تدخل إلى رشد المقامرة ويدخل بمخاطرة على ما يستطيع به أن يتأكد أن المال لا ينقص لا ينقص ذلها لا ينقص ذلها واحدا ذرا واحدا عندنا مسألة مسألة أخرى وهي المسألة هذه نختم بها اليوم النت عندهم قاطع نختم بها اليوم هي مسألة المشاركة المتناقصة المشاركة المتناقصة وهذا أيضا المصارف الإسلامية تعمل بها المصارف الإسلامية تعمل أيضا بهذه المشاركة المتناقصة كلها البنوك الآن يخترعون اختراعات غريبة جدا لاساموكة الإسلامية ويعتمدون كليا في مسائل مسائل الترخيص بين المذاهب الترخيص بين المذاهب المتناقصات تقوم هذه المعاملة على أساس اتفاق الصرفين على إحداث شركة ملك بينهما في مشروع وإيش اللي بيحدث البنك بيدي فلوس كلها وبعدين يخرج وحدة واحدة يعني يخرج ببطء روايدا روايدا وبعدين في خروج لا يريد أن يخسر المال الموجود شغال ويأخذ منه الربح ربح ربح صحيح. هذه المسألة انتبهوا لها جدا لأنه إيش بيفعل؟ بيصعد يمتلك المال يريد أن حافظ على ماله محافظة معينة وأيضا يأخذ من المال ما ما يكون قصتا والباقي يأخذ ربح منه ربحه كما قلت المفروض في التعاقد إذا قلت ست من التخارج ماذا يحدث؟ كلية العمل يقف لكنه لا يريد ذلك لا هو ربع وثقل ربع شغال عشان يأخذ منه المال. فأنظر يا تقوم هذه المعاملة على أساس اتفاق شركة, شركة ملك بينهما في مشروع عقار أو غير ذلك يشتريانه ثم إنهاءها بانتقال حصة أحد الشركين اللي هو المصرف الممول إلى الآخر العامل تدريجيا بعقود بيع مستقلة متعاقبة وهذا كله كما قلت حتى لا يخسر فلسا واحدا ولا يدخل في مخاطرة ويبقى ماله يدر عليه في أخطة الشيخ تموت تحتمل على الشرك المصرف أحد عملائه في شراء أصل من الأصول يشترون أرضا يشترون بيتا يشترون دورا ثم بيع حصته للعميل تدريجيا الغرض منها أن تكون مخرجا شرعيا أودينا على القرض الربوي وهذا الحق أنه ليس كذلك يعني ليس كذلك كيف يكون عليكم السلام الله. حيث يقدم المصر بواسطتها الائتمان لعملايا على غير أساس الفائدة الربوية الحق أن هي فائدة مقنعة كما قلت لكم عندما يخرج يخرج بالربع واترك الباقي يعمل يأخذ منه الأجل به ثم يخرج بعد ذلك بالربع والباقي معه يعمل ويأخذ منه الأجل في ذلك وهي تسمى لأن المستحدثة المشاركة المتناقصة بحسب المواطنة الممهدة لإبرامها من مجموعة عقود موعدات مترابطة وهذه العقود كما قلنا وعود ملزمة على خلاف, على خلاف قول الجمهور فتكون هي أداء وظيفية وظيفة تمويلية محددة توضع طرفاها على تركيبها بطرق منها أولا الاشتراك في شراء مشروع أرض زراعية كبيرة بيوتات نعم يبقى اشراك تمويل إسلامي كما يقولون مع الاشراك مع الشركة الذي يأخذونه ويريد منهم القرض لكن نكون بالشراكة؟ وعند الاشتراك يتوعد هنا بأخذ بعد هذه المسألة يتوعد الطرفان إيش الموعدة بينهم هو المواتية التي تكلمنا عنها في هذا الباب الموعدة على الاشتراك على الاشتراك في تأجير مشتري الطرف الثالث يعني اشترا مصنع اشتري اشتريا بيتا اشتريا أرضا يقولون نؤجرها لأ لأ زيد وعمر اشترا بيت يؤجرها العمير بحيث يستحقق كل واحد نوما ما يقابل حصته في إيش فكل هذا يجوزه الاهد هذا بستين في 60% أو 40% اجرت المال الذي سأتي بالإجارة من كل شهر سيقسم ويوزع على الأسهم 60% أو 40% أو على تأجير الطرف الممول وهو المقصود لذاته هنا إنه ما طرف الثالث بيخش أصالة لا يدخل طرف ثالث أصالة التعامل على الطرفين التمويل والممول والممول له فيكون هنا البنك الذي اشترك إلى الأرض يقول للشريك اللي هو أراد القرض يقول له أنا وأجرك حصتي وأجرك حصتي ثانيا على أن يقوم الشريك العميل بشراء حصة شريكته الممول تدريجيا بأخذ متتالية بعد ما يأجره أجره ليش يأجره ليش عشان القروض التي تجر النفع أجره ليأخذ منه ليأخذ منه الأجر ربا مقنع ربة مقنعة أجره ليأخذ منه الأجر جيد ويتفق اتفاق مبرم أن يشتري حصته تدريجيا بعقود بيع متتالية وفق جدول زمني يتفقان عليه وكلما زادت حصة العميل في المشروع العقار نقصت حصة الممول بقدر سكة الزيادة يخرج ربع ربع ربع ربع ويأخذ وفي كل ذلك يأخذ الأجر على هذا ينقصها تبعا لها نسبة نصيبي في بدل الإجارة إلى أن يخرج الممول كلية وحلول العميل محله بالكامل في حصتي من ذلك الملك اللي هو بينفردها الرجل الذي أراد القرد لكنه قال له لا قرد أشترك معك وأخرج جد ويؤجر ويؤجل الطرفان الملك المشترك أو أموك يؤجره إلى طرف ثالث بعقد إيجارة مستقل ويقتشمان الأجراء أيضا بحسب حصة كل واحد منهما على الأسهم تبرم بين الشرك الممول والشريك العميل عقد من لحصص الممول وفقا للأجال المتواعدة يقول في شهر خمسة أبيعك الربع الأول في شهر التسعة أبيعك الربع الثاني في شهر واحد أبيعك الثالث إلى أن تنتهي حصته حتى تتم نقل الملكية كلية للممول بكاملها إلى العميل بموجب تلك العقود المترابطة أو العقود المتتالية الم المتواطئ عليها المتفق عليها يعني المتواطئ عليها وهذه سوحتها من الأهمية بما كان عليها في حال توقع تلف أو خسار في, في حال الشركة المتناقصة قبل انتهاءها فإن الضمان يكون على الطرفين بحسب حسة كل واحد هذا كذر في الرماد ذر في العين في الرماد ليش أنه حتى لو حصل ضمان هو من الأول لما يقول له أبيع بيزيده في البيع وحاله حصل ضمان هو بيخرج من النصف ويأترك النصف فيكون هنا العيب الأكبر على من على الذي طلب القرض على الممول وقد جرى العرف التجاري والمصرفي المعاصر على اعتبار المواطن المتقدمة على انشاء هذه المعاملة واجبة للمراع... المراعاة طبعا وكما قلنا كالوعد المدزن وذلك عدم قبلية تلك المنظومة المترابطة للتفكيك والتجزيء والتبديل باعتبارها موضوع مصمم لاداء وظيفة مولية محدثة طبعا فعلوا ذلك تحاولا عارب وهذه حيلة, حيلة ظاهرة جدا عاربة فلذلك لا تجوز ويلفها وأساس الغرر التغرير والجهالة في هذا الباب كما تعتبر العودة تشمل عليها اتفاقياتها مدزمة للطرفين إذا لم تكن كذلك شوف الالتزام هو كالوعد المدزم الذي تتكلمنا عنه لكن القصد وهدف من البرامية احتمالية غير مؤكدة ولأنه سيبقى البنك مخاطرا والبنك هنا هنا لب الموضوع في الحرمة لب الحرم الموضوع في الحرمة ألا وهو أنه إيش أنه لا يريد أن يخسر لا يريد أن يخسر المسألة بأسرها على المكسب لا يريد أن يخسر فيكون ممولا ورابحا ممولا ورابحا هي هذا التعامل ممتاز ممتاز إذا هو هو لا يدخل في غن من وغرب هو يريد الغن ولا يخاطر ما عندهش مخاطرة المقامرة لا يدخل فيها ما يدخل في مخاطرة ولا مقامرة لذلك هذه هذه هي, هي تعاملات البنوك هذه وحتى لو قلنا إن هذه التعاملات تعاملات للمصارف الإسلامية هذه هي هذه هي التعاملات للمصارف الإسلامية في هذا الباب هذا الكلام على مسألة المبادل الأبحاث بتبقى بالأخذ المركبة يعني أو لكم خالصها معتصرة أشلا أن يكون أن يكون قد ظهر ما فيها ومرت أن أوصي لكم في مسألة التعاقد وأن كان بعض المعاصرين يمشي مثل هذه التعاقدات لكنه بيمشيها كما قلنا على باب الحيلة الشرعية الح الحيلة الحيلة يجعلها في مصاف الحيل الشرعية واستحيل الشرعية، لكن هو الحق أن المباحثات هذه أو أو هذا هذه طيبة في أمر واحد وهو تحقيق التقيا العام هو أن الشرع إذا جاء بإغلاق باب لا تتركه لا تتركه مصدا أمام المكلفين حتى لا يضيق عليهم إذا الأصل عدم التضييق يفتح أبواب أخرى كلها رأس مالها قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أوعى عين الربا ردوه بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا أفهم أنا, أنا السؤال المطروح لماذا البنوك لا تجعل وكالة لها لما تجعل براشا لها تشتري السيارات وتضعها وأنا أيضا أساعدهم على عدم الخصارة أن يشتروا هذه السيارات بخيار الشرط. الشرط لو جاء المشتري لم يشتري هو لا يقصر شيء بعد شهر يرجعها يعني جاء العميل الذي يريد السيارات هو البنك يملكها يملك بخيار الشرط بخيار الشرط وهجعل الشرط أيضا كما قلنا أن العلماء قالوا ثلاث أيام وبعضهم قال شهرا وبعضهم فتعها كالحنابلة بخيار الشرط اللي لم تبع رجع ردها لكن الإشكال في الوسط هنا أنها لو تلفت أحد فيها شيء في وقت خيار الشفاقة الشرط الضمان للبنك هو ما يريد يضمن كمان يعني كمان ما يريد يضمن يعني لا يريد أن يدخل بمخاطرة واحدة في حتى ما يريد ذلك هذه هي أم المعاملات للبنوك التي قد أضاعت الدنيا بأسرها واقتصاد الدنيا بأسر ورأى الناس الويلات بسبب معاملات البنوك الربوية بالقروض الربوية التي أهلكت البشرية بأسرها كل الدنيا تعاني من التراكم الاقتصادي والتضياع الاقتصادي بسبب هذا الربا لأنه ما في نوع من الاستثمار زيادة مع نقصان والتبقي تزداد والأحقاد مع عدم البركة لحرب الله جل في علا فلا فلا فائدة فالبنوك سبب أساس سبب رئيس في هدم كل اقتصاد البلاد والعباد. ده أنت يا رجل يا رجل يا رجل بعدما قلنا الأضلاع المربحة تكون متوفرة لا يرتدون أن يأتوا بإدارة آخر يساعد بأن هو يروح يشتري ساروين وينقلها وينقلها عشان سيدفعون له راتبا آخر وهذا الراتب سيقتص من الربح فالربح اصلا يتعبهم أن يكون ضعيف وهذا كله يقولون خلاص خلي الإدارة دوات لا يملك ولا يدها ولا جيء اتصل العامل يروح يأخذ الساروين ويمشي مع ذلك انه اصلا لربح دراهم دراهمات قليله يفتحون باب الربع على الناس ما في ما عنده استثمار حقيقي هو يميت الناس ما ما يحيي الناس يميت الاقتصاد ولا يحييه تعامل الربوي البنكي يميت الاقتصاد ما تتم ولا يحييه نعيش بقى على العوار اللي هو قالوا نعيم الآن أن البنك الدولي هو الذي الواصل عليها هم لازم يضعوا على الأقل خمسة عشرين من هذا المال في البنك في البنك المركزي لازم نعم لابد يلزمه لابد ذلك ولذلك يعني نقول يعني إلى الله المشتكى في هذا الباب الناس لا يفقهون ويتعاملون هكذا وبعدين تطلع لنا جماعة معينة طابور طابور كامل الله أعلم يفقهون أو لا يفقهون لكنهم طبور كامل يبدأ يحلل ويبدا يظهر للناس ان هذه ليس فيها ثم شيء المتشددون المتغطرسون المتشدد المتفاهقون هم الذين يفعلون ذلك زي ما خرجوا علينا بالمذهبيه زي ما خرجوا علينا بمساله التوسل فيه شيء وخرجوا علينا بعيد بعيد الميلاد ليس فيه شيء وخرجوا علينا بعيد بعيد المولد النبوي ليس فيه شيء نقع على على الخرافات التي تحدث مثل هذه الامور لعدم ضبط العلم وهم يحفظون فروعا ويقولون هذا هو العلم وبعدين شغالين في الأفراح هذه الجماعة بالذات لهم ناس اطراف كده شغالين في الأفراح كيف الأفراح؟ الفرح والعرس لما بتدخله أنت لما بيدخل رجل مهم له أموال طائله بيدفعها كتير فلازم يعملوا اثنين ثلاثة يعني بالميكروفونات إذا وصلت لكوكب المشترى دخل, دخل, دخل الرجل الكبير دخل الرجل العظيم دخل آآ آآ آآ الجواد الكريم وخذ من ذلك أستناءت نفس الأم هذا أعلم أهل الأرض هذا أعلم الكوكب هذا أحفظ الناس أين أنت من شاوي والكلمات الكذبة التي تحدث ترويجا, ترويجاً ل ل ل لمن يرونه أنه منهم وأنه على, على شاكلتهم والإنصاف عزيز الدين لا يمكن أن ينتصر بذلك والأزمة لا يمكن أن تأ الإقتصادية أن, تأ... أن تنتهي بوجود البنوك الرقابي أبدا أبدا ما هو الركود والكساد لماذا لما لهذا الذي بيننا الآن مسألة مسألة أنه لا يريد أن يدخل في مسألة المخاطرة الغن والغرم التجارة النمو حقا السمر الموجود غير موجودة غير موجودة ما فيش أي أعمال ولا سمر تظهر إلا مسائل القرض والاقتراض وينتهي الأمر بضغط على الناس والركوب عليهم علو طبقة ونزول طبقة ثم ذلك تدمير الحياة كليا قلبيا ظاهرا وبطنا قلبيا الأحقاد والحسد وطلب القتل وطلب السارقة وغير ذلك وايضا حقيقة في الواقع ظاهرا الدنيا باسرها تتهدم فيها الاستثمارات ولا يكون فيها شيء من هذا الباب نعم رجاء المحاضرات تكون كاملة بحيث أنه عبد الرحمن يأخذها ويخرجها للإخوة هنا نعم الحرب من الله لا هوادة فيها الله الله الله يغفر لنا جميعا حفلة أيوة أبو فلان هو باب أبو فلان اللي نحن دخلين فيه داوسة نعيم وانا ب... سألت ناس بتوع الأفراح ما اسمه عشان انا احب جدا التصور والتك... والتوصيف الشرعي الصحيح له اسمه بيشوبش اسمه اسمه ايش يشوبش, يشوبش وادخل في الفرح ويقول بقى وصل وصل وصل زعيم ال... ال... ال... زعيم الكوكب ال... الفضائي مع كونن والجسوسات السبع و... وخليك بقى على ذلك خذ الى هذا المتح في هذا الباب الى الله المشتكل والانصف عزيز الله أرضى عنك سلفي والله ولا الحمد منا ال المحاضرة صوتة مفرغة جاهزة لكم الله يجزاهم بحسناتهم شكر الله لك هذا هذا والله هذا ما هو إلا إلا إلا توفيق من الله طيب إن شاء الله ندخل بعد المغرب على دروسنا اليومية نبدأ بأسس الأفق في الموافقات يجزاك الله خير نحص الله عليكم سبحانك الله ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله استغفر واتوب إليك ننسون